Fifty Languages Do you share with a word? Sebaun Sebaun Zequara with a word Al-rgba fi fi'al shay al هل تحب أن تدخن هل تحب أن تدخن وغ هل تحب أن ترقص؟ هل تحب أن ترق ج ح شغة هل تحب أن تتنزه هل تحب أن تتنز؟ ستطتنسيش أي أحب أن أدخن أحب أن دخنسيجرت ووفيا هل تريد سيجارة؟ هل تريد سجارة؟ هل سرنج فيي هو يريد شعلة نار وال هو يريد شة نار؟ زجم <سؤال> سصف أحب أن أشرب شيئا أحب أن أشرب شيئا زجة <أحب أن أشرب> ش <شيئا> أحب أن آكل شيئا أحب أن آكل شيئا تك ززغصف سغ أحب أن أريحنفسي قليلا أحب أن أريح نفسي قليلا س زغرم سققئوبش سئيو أحب أن أسألكم شيئا أحب أن أسألكم شيئا س زغرئ سقوالئؤ سئيو أحب أن أطلب منكم شيئا أحب أن أطلب منكم شيئاً س زغرم أحب أن أدعوكم لشيء أحب أن أدعوكم لشيء عفواً. ماذا تريد حضرتكم؟ ماذا تريد حضراتكم هل تريد حضرتكم قهو هل تريد حضرتكم ق ح ش نح أو تفضل حضركم شيء أو تفضل حضرتكم شيء شي؟ نريد أن نذهب إلى البيت نريد أن نذهب إلى البيت تاكسي شفايا هل تريدون تاكسي سييارة أجرة؟ هل تريدون تاكسي؟ آخر تيفون خقيواغ يريدون أن يتصلوا بالتليفون يريدون أن ييتصله بالتلفون؟ version.cfm file site.com www.50languages.com